هذا وقفوا على الغار وقالوا ما في أحد أعمى الله بصائره أعمى الله ابصارهم أعمى الله أبصاره نعم وأما قول بن قال إن العنكبوت نسجت على الغار والحمامه وقعت على باب الغار لمجوا لما جاء المشركون وإذا على الغار حمامه وعش عن كبود قال ما في احد انصالف فهذا هذا باطل هذا باطل بلا شك الحماية الإلهية العجيبة الآية أن يكون الغار مفتوحاً صافياً ما فيه ما نحسي ومع ذلك لا يرونه هذه الآية أما أن تأتي حماماً عن عنكبوت تعشش هذا بعيد، وخلال ظهر الحديث يقول لو نظر أحدهم إلى قدمه لا أبصره، يعني هم واقفين عند الباب، الحمامه لو وقفوا عند الباب وانت روح، صحيح، ما شك، المهم إن بعض المؤرخين الله يحفظني عنهم يأتون بأشياء غريبة، شاذة، منكرة، ما أقبلها العقل، فضلا عن النقل <تصفيق> طيب.